والمعاني عن معنى الوفا، كان الرضا بالله إن حل القضاء كان الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسريك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 وان الله تبارك وتعالى لا يعذب احدا ولا يؤاخذه الا اذا بلغه كلامه كما قال تعالى لانذركم به ومن بلغ اي لانذركم بالقران ومن بلغه القران وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورايت ان اتكلم عن معنى العذر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 لأن كان يعني المكتب ح حطت بواب على المكتب ليه؟ من كثرة الطالبين له وكثرة المتصلين به ولا يكاد لا يكاد يفتر ساعة من ليل أو نهار إلا في مواعيد في مكالمات ويسعد تلبيه فضيلة المش عارف إيه هو الكلام ده يخلعون عليه كما قل من صفات الكمال ما ليس فيه فإذا عزل أو استقال أو انتهت مدة ولايته يرى نفسه وحيدا فريدا ينظر أحيانا إلى الهاتف هل الهاتف ذا الذي كان لا يكف عن الرنين أين ذهب رنينه احصل نوع من الاكتئاب ونوع من الحزن الدفين ويعلم الدنيا على حقيقتها هي الدنيا كلها مصالح وأن كل الذين كانوا يرتادون إلى مكتبه ويكلمونه ويبتسمون في وجهه ويجلبون إليه الهدايا والكلام دهوت هذا كله كان لأجل قضاء مصالحهم وليس لأجل أنه محترم فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة من النعم فلا تحجبها قال الله سبحانه وتعالى عبدي في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح ينشق فجره إلا وينادي ملكان يقول احدهما اللهم, اللهم اعط ممسكا تلفا واعط منفقا خلفا الذي يعطي الله عز وجل يخلف عليه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فاعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه أن الذي يمسك ما اعطاه اياه ولا يعطيه للناس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 وفي اللفظ الآخر وهو يخاطب فاطمة <تصفيق> لما ذهبت إليه قال ألا أدلك على خير من خادم إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله ثلاثا وثلاثين وتحمديه ثلاثا وثلاثين وتكبريه أربعا وثلاثين فذلك خير لك من خادم طيب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 ما يعرفش يعبنسو كوبية، ما يعرفش يأكل نفسه ابدا إنما كل ما يحتاج حاجة يا فلان تعال يا فلان تعال، فإذا هو بالخادم وهو بدون الخادم لا يستطيع أن يعيش في مكانه، يتسخ المكان، لا يعرف يمسح البلاط ولا يعرف ينظف المبلية ولا يعمل حاجة من الكلام ده، ولا يعرف حتى يطبق البطانيه اللي كان يلتحفوا بها ولا أي حاجة تدخل للمكان بتاعه لي زريبة. طب مين اللي بنظف له القصة دي وزبطت المسألة دي ويفتح نفسه ليدخل المكان ما هو الخادم طيب حرن عليه الخادم ده وكان آمنا من العقوب وقال له أنا لن أفعل شيئا يتورط لازم يجيب خادم مكان هذا فقير دعك من الأبهباء أو والكلام اللي انت بتشوفه لكن هو في حقيقة أمره فقير إذن الحاجة إلى الخادم أو الحاجة إلى الناس عموما ذل فإذا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 وبعدين تمن عليه كمان لا اعلم أن الله غني والناس سيغنيه وقد يغنيه ويعزه بغير أن تدركه الحاجة يعني سفن الثوري يقول وهذا القول أنا أكرره دائما لان أحيانا الكلام لا يصل إلى القلب يعني ساعات تكون انت بتسمع الكلمة مرة واتنين وثلاثة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 شوف ثلاث عقوبات لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب وناليم أول صفة أول واحد في هولئة الثلاثة المنان المنان الذي إذا أعطى من والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يحلف بالله أن البضاعة دي وقف عليه بكذا هو كذاب وأنا لو ادتاك أدلك بالخسارة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 كل شهرين ثلاثة وكل سنه يحج اذا كان هو راجل مالوش علاقه بالقصة دي يقوم يروح لاوروبا والكلام ده قاله انا افهم اللي بيخسر يعني يظهر عليه يظهر عليه ما, ما, ما يبقاش عمال يجدد ويعمل الكلام ده هو حاسبها ازاي هو يقولك كده انا اعمل دراسه جدوى للتجاره بتاعتي اذا كان الألف مثلا يكسبه خمسين مثلا يحط كده الالف يكسبوا خمسين فهو بيكسب تلاتين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 حليم دي جت هنا علشان إيه خير من صدقة يتبعها أذى الآية الثانية اللي فيها تجلت فيها صفة الحلم قول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم داء الأيات دي نزلت في شأن الذين فروا يوم أحد بعد ما الرماه لم يستجيبوا لعبد الله بن جبير كان قائد الرماه على قمة الجبل ولما رأوا اول النهار أن الدولة المسلمين قالوا الغنائم يا قوم ذكر عبد الله بن جبير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا تتركوا الجبل وتدعوا ظهورا مكشوفة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 فقال الله اكبر يعني فرحان يعني انه وقف ان ابن عمر اقر بهذا ان عثمان زل فقال له ابن عمر تمهل حتى ابين لك يعني ليس الامر كما تتصور انك فرحان يعني ان اخذت بعض زلات عثمان لا ليست زلات اما فراره يوم احد فانا اشهد ان الله غفر له وتلا هذه الايه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم خلاص يبقى دي لا يجوز لاحد ان يعير انسانا بذنب غفر الله له غفره الله له طيب قال واما قولك لم يشهد بدرا فإنه كان يمرض رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم ولا يضرب لأحد بسهم إلا إذا شهد الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يعني قم على رقية وكأنك ولك سهم رجل فهذا يدل على انه حضر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 فقد كنت امرض رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الرجل زي ما ابن عمر قال المصري واما قوله انني تركت سنه عمر فقل له انا لا استطيعها ولا انت ليل ان عمر كان ياخذ نفسه واهله بالشده لكن عثمان رضي الله عنه كان حيا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 فا أراد أن يتأكد على رؤوس الأشاد والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرر فقال يا رسول الله من أبي عشان يقطع الألسنة ما فيش حد بقى يقول لي يبني يا, يا عبدالله يا ابن فلان وينسبه إلى غير أبي قال أبوك حذافة خلاص عاجح حد يدر من النهاردة ينسبه إلى غير أبي بعدما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى حذافة ف. جعل يقول اسالوني اسالوني وهو مغضب فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فكف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد رايت الجنه والنار في عرض هذا الحائط فلم أرى كاليوم في الخير والشر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 قالت أمه له يا بني والله ما رأيت أعق منك أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما يقترب ما اقترفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهد افترض النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك ليس حذاف إذا ما منين جابتهم من الزنا يتبع ربنا سترني وما فيش أي بن آدم عنده خبر أن المرأة زنت يوم يجي عشان يسأل يقول من أبي افترض ان أمك عملت الكلام ده هي بتقول له يعني افترض أن أمك ارتكبت ما ارتكبه أهل الجاهليه تفضح على أسر الأشهد قال والله لو نسبني إلى روثة لنتسبت إليها بس أنا عايز أعرف نسبي عشان خاطر أستقر وأهدأ نفسيا يعني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 النصارى تنزل مائده من السماء ها ما دي كلها ايات معنى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الايه ولا يؤمنوا ده معناه الهلاك لانه كانوا بيعجزوا الانبياء يقولوا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا دي كلها معجزات فبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي الايات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية قال ايه قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما هو قصه المائده لما لما النصارى طلبوا المائده من عيسى عليه السلام وتسمت سوره المائده بالواقعه دي هم يعني امنوا لم يؤمنوا اليهود اكثر الناس سؤالا للايات هم امنوا بعد ما راوا الايات ابدا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 لا من قومه يدل على نهو ترك فضلاء خلفه لا لم يترك فاضلا إلا هارون عليه السلام أو ترك الأقل المفضول يعني بس أخذ أفضل بني إسرائيل هؤلاء السبعين وذهب إلى ميقات الله عزال أول مرة هناك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فالصائق خدتهم شو بقى موسى عليه السلام بيقول ايه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إذا كان خير هؤلاء الذين اخذهم موسى عليه السلام الى ميقات الله عز وجل موسى قال انهم سفهاء وما اللي سابهم ايه عملوا ايه اللي سابهم بيبقى ايه عبدوا العجل هؤلاء الذين تركهم موسى خلفه عبدوا العجل فالايات كانت كثيره عند اليهود ومع ذلك لم يؤمنوا عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه احد من العالمين يكفي التيه غضب اربعين سنه تايهين في ال في ال في ال مش عارفين لهم قرار ولا عارفين راسهم لاجلهم فلما النبي عليه الصلاه والسلام راى بعض اصحابه يساله الايات غضب ده بقى موجب غضبه عليه الصلاه والسلام كما في حديث انس اقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه ايه سر الغضب سر الغضب ده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 وده واضح من قوله تعالى وان من شيء ان هنا بمناخيه بمعنى ما وما من شيء الا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم المكتب لنا جالس عليه لا يفطر عن ذكر الله هذا الجدار لا يفطر عن ذكر الله تلك الشجره الماء ذرات الرم كل شيء المجرة والذره السماء والأرض وما فيها من مخلوقات بخلاف الانس والجن يعني كله منتظم في التسبيح لا يفطر ابدا لا سيما الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون طيب التسبيح ده ما فائدته عشان بس نفهم معنى الحلم يعني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 الحجر والمدر والشمس والقمر والنجوم انت لا تدري كيف تسبح لكنها تسبح ولكن لا تفقهون تسبحون انه كان حليما غفورا لو عاقبنا الله سبحانه وتعالى بترك الذكر ما رزق احدا بفلس اذا إذن حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن المجيد فهنا يستحق العبد العقوبه لكن الله عز وجل حلم عنه وده كله كما قل دخل في باب الاعذار نيجي بقى لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه في الأول لا أحد أغير من الله عز وجل ولا أحد أحب إليه العذر من الله في البني دمين كثير من الناس لا يقبل عذر المعتذر وتحمله الحمية على أن يوقع به العقوبة وقد يكون للمقصر عذر فعلا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 الحاجه الرابعه أن يرد المظالم إلى اهلها لو في مظالم للعباد يرجع المظالم لاهلها انما فيما يتعلق بحق الله عز وجل دي ثلاث اركان من أركان التوبة لا تتم التوبة الا بها اول حاجه الندم <تصفيق> عشان كده لما ولدك مثلا يخالفك في أمر ما وبعدين تيجي تعاقبه لك معلش انا مش غلطان أنه مش غلطان يعني إيه؟ يعني مش عايز تعترف أنه غلطان يبقى أنا اللي غلطان دي تبقى مكابرة ثم تحملك على أن تزيد في عقوبته عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حديثة الإفق قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله إن كنت ألممت بذنب يعني هو يندوها للتوى فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه اشوفك الكلام اعترف بذنبه قال انا مخطئ لما تقول انا مخطئ خلاص خلصنا تقريبا القضية كلها او ثلاثة ربعة حتى على الاقل لو هيجي يعقبك خلاص. انا يعني الشهر الماضي كنت ماشي في في القاهرة وبعدين مطب في مطب كده المهم اللي ماشي قدامي وشارثا مسك فرامل فجأة وانا يعني لم التفت وكنا ماشيين على سرعه الثلاثين يعني برضه لين الشارع زحمه والكلام ده فأنا خبطت من من خلف فنازل بقى انا فتحت السير قلت له يا اخي انا مخطئ انا مخطئ اول ما قلت له انا مخطئ قام ساكت هو كان نازل عينيه بطاي شرار يعني وبعدين عربيت سبحان الله كانت مهتكعه على الاخر يعني يمكن انا خبطته نجده انا نجدته يعني فقلت طيب عشان ما اعطلش الشارع فنركن على جنب وبعدين ايه نتفاهم مع بعض انا بقول لك انا مخطئ يعني ما لا مخطئ انا ركبتي حصل فيها نغزة كده في ركبتي ولقيتش رجلي خلاص ركننا على جنب قلت له خلاص يا اخي انا يعني مخطئ وعايز اطلع اخرج من المظلمه بتاعتك دي فقال لي انا ما معرفش ما اعرفش نقدر المظلمه دي بكام فقلت له والله أنا ما المهم انا اخرج من المظلمه قول اي رقم قال لي لا ما اعرفش اقول رقم قلت له تعالى نروح للناس متخصصين رحنا الناس سمكارية برضو معارفي والكلام ده فالرجل تصور ان انا رايح ابيعه يعني رحت المعارفي على اساس ان انا اكله يعني او ان انا مش هديله مثلا حقه والكلام ده فجبت السمكاري وقلت له يا فلان شوف القصة دي وشوف التالفيات عنده واتق الله وما تظلموش خالص فقال له والله العربية بتاعتك دي خبطة بسيطة كنا مش على تلاتين يعني تلاتين عملت ايه رفعت الشنطة رفعة خفيفة كده وليف صدام بتاع السيارة من من من الخلف البرومة وكله وحالة غلبية فالرجل قال له متين جنيه لا المرضاش قال لأ متين جنيه ده متين جنيه ده مش قال له أنا سمكاري في عاشر دقائق هرجعك العربي زي ما كنت خلاص قال له لا أنا ليا سمكاري مخصوص ولا ولابد هو اللي يعمل للسيارة خلاص عرفت انه عايز ياخد الفلوس ما عنديش اي مشكلة لان انا خضطه انا ظالم في الحالة دي مش عايز يعني انا عايز اخرج من المصدمة بأي وصيلة فقال له مئتين وخمسة هو جالي بقى قلت له طب مش عايز كامل لزودة خمسين مثلا قال لي لا طبعا السامكرية والجماعة الميكانيكية والكلام دوت كل ما اقول هو يقول لا يقولوا يا ظالم حرم عليك تقل الله ده العملية كلها ما تاخدش عشرين جنيه وبتقل الكلام ده فالت يرضيك يعني تغتلت المية بس أخرج من المظلمة فقال لي اه بعد ما أخذ الفلوس قال لي طيب انت راضي بيقول لنا طيب انت راضي قلت له انا راضي المهم اخرج من المظلمة خلاص انا لو افترضنا جدلا زي ما بعض الناس بيعمل يبقى غلطان وكابر لو قلت له يا اخ فتح هو من اللي فتح اللي خبط ولا المخبوط لو انا قلت له هذا الكلام قلت له او مثلا جاي عليه قلت له لم لسانك الفلوس هديها على الصرمه القديمه ولا مش عارفين كام ده لم لسانك وما تنطقش ولا كلمه كان ايه اللي ممكن يحصل انا بقى انت غلطان وبتقاوح كمان ممكن تبقى فيه مشكله كبيره فانا اول ما انا انا مخطئ خلاص خلصت عشان كده لما يكون انسان مذنب ويعترف بذنبه برجوله اما ان يسقط العقاب كله او يسقط اغلبه حتى شوف حتى عند رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لعائشه ان إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه إذا لازم الاعتراف فالندم توبة الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مع الذنوب العبد وشدة غيرة الله عز وجل على محارمه كما الحديث النعمال بن بشير ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه كل ملك له حما يعني الدول النهاردة مش لها حدود طب خلي أي دولة تاخد جزء من الدولة اللي جنبها برغم <تصفيق> اللي في الحقيقة ممكن تكون الدولة اللي اتاخد منها مش محتاجة الأرض مش محتاجة الأرض يعني أغلب الأرض صحراء, صحراء جرداء لا في ناس سكنين فيها ولا في أي حاجة بس يقولك دي سيادة سيادة الدولة لما تاخدش حبيت رمل ده مبدا مش حاجه اسمها أنا ممكن أسكن الناس كلها في بلدي يعني الوطن العربي كله ممكن يسكن في بلد من هذه البلدان ممكن مصر تأخذ الوطن العربي كله تسوش الصحراء الشرقية الصحراء الغربية الصحراء سيناء السعودية أغلبها صحراء ليبيا أغلبها صحراء الجزائر مليانة بالصحراء بلادنا خالية وخاوية ومع ذلك شفنا بقى التهاب المسألة ما بين مصر والسودان عشان مش عارف طابة ولا البلد اللي والسعودية وقطر ها والجزائر وموريتانيا المغرب وموريتانيا ومش عارف الجزائر وإيه يعني عن الدنيا واسعة بس يقول لك دي سيادة حاجة اسمها سيادة فكل ملك له حما ما تقدرش أي مثلا طيارة تخترق المجال الجوي لدولة أخرى بغير ما يقول لك الدولة الشقيقة ها ليبيا الشقيقة الجزائر الشقيقة السودان الشقيقة الشقيق ومع ذلك لازم يستأذن الطائرة تدخل مجال الجو بتاعه لازم يستأذن وده مجال الجو في الهواء يعني يعني لا أرض ولا بتاع يقولك دي السيادة فكل ملك من ملوك الدنيا له حما يحميه له حدود يحميها ولله المثل الاعلى رب العزة الذي يمتلك الدنيا والآخرة له حما حماه في الأرض محارمه كونك تخطي عمل لك خط كده دا حرام ما تعديش انت خطيت وعديت يبقى دخلت حمى الملك الذي لا يضام يبقى انت كده بتعرض نفسك للعقوبه اذا تخطيت حدود الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن لكل ملك حمى يحميه ألا وإن حمى الله محارمه مع انتهاك العبد لهذا الحمى مرة واثنين وثلاثة واربعه وعشر وعشرين ممكن يغيب ممكن يغيب عدة سنوات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 وتعطيه الفرصة ليقول أنا مخطئ أو أنا وجهة نظري كذا وكذا إذا بان أنه غير متعمد وأنه بذل وسعه في أن يصل إلى المعنى أو أن يصل إلى حقيقة الأمر أو هذا الكلام خلاص يبقى يعذر بان لي ان هو إنسان يعني بيستعب الضاء وبيخطي وبيعمل الكلام ده يبقى فيه عقوبة مناسبة فكثير من الناس لا يقبل اعتذار المعتذر مين اللي دخلك البيت؟ ممكن يقول والله انا اتظننت ان بيتي لا ما تعرفش بيتك والله حصل لي نوع من التوهان خلاص نوع من التوهان خلاص انا حققت في الامر دي فعلا بيجي له نوع من التوهان والكلام ده هو ففعلا ما دخلش البيت كده على الحرمات ولا عشان يسرع البيت ولا الكلام ده مثلا فيبقى يبقى شوف يعني العبد منا بسبب الحمية والدعاء الغيرة احنا بنقول له الله عز وجل اشد غيرة من كل أحد ومع ذلك يكبر عذر المعتذر إذا اعتذر يعني في الوقت نفسه بعض الناس قد يتوسع في باب العذر حتى يدخله في باب الدياثة باب الدياثة يجوف مراته ماشية مع واحد تقول لي أخي إزاي يقول لي أخي أنت سيء الظن ليه قال هو أنت كل ما مش عارفه ظنك بيروح لنه يبقى أنت لوحشي قول تقول للاختلاط لا يجوز ومش لا يجوز ومش عارفه زي ما طالع واحد في جران عمل يتكلم أول ما نحرم الاختلاط هما الجماعة الإرهابيين اللي زينا والعلماء والكلام ده. قال لك ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تسقي الجرحه ومش عارف تسقي الماء وتجيب تضمد مش عارف الجواحة والكلام ده ها؟ وكان المجتمع الصحابة سادح مداح كلهم كانوا واشين في بعض كده الراجل يود مع السيد والست تقعد مع الراجل مش عارفوا الكلام ده ها؟ طب انا لو حتى سلمت بهذا لو سلمت يعني بهذا ده مجتمع الصحابه اللي مفيش حد زيهم تيجي لي على مجتمع الشهوات واكلاه والشبهات واكلاه والأمر الأوروبي عليه 100 قناه جنسيه ومش عارف الهوى ملغوم كله وتيجي تقول لي العفه والراجل مش عارفين طب هات لي مجتمع زي مجتمع الصحابه واختلط زي ما انت عايز لكن ازاي تقول لي مجتمع الصحابه كانوا سلاحنا واحنا زيهم حاجة شيء عجيب جدا في بن أدم تبلغ به الديافة أنه هو يتوسع في باب العذر لدرجة أن ما عندوش خطوط حمراء وأنا لا أنسى فعلا يعني تذكرت الآن قصة كان جالي واحد من حوالي 17-18 سنة وكان شخصية مرموقة جدا وصاحب قرار سيادي جالي كده مش مش مش العادة بتاعته جالي في البقالة لما كنت ببيع في البقالة وكده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 طيب قليلى أنا عملت إيه زنبي أنا ما الذي أذنبته عشان تط... ده أنا رجل شخصية مرموقة ومعنى بيتي يتخرب في آخر عمري والولاد دول طب البنات دول لما يجوا يتزوجوا مش لازم أي من أدم بيدخل بيدور الأول على الأسرة هل هي أسرة متفككة ولا أسرة كويسة ولا الكلام ده إذا لا الأب مطلع الأم والكلام ده يقول لك خلاص البيت شربت المشاكل بتاع الطلاق والخناقات اللي بين الرجل والست والكلام ده يبقى خلاص يقولك ول الأدبار اهرم بجلدك لكن لو داخل لها أسرة محترمة الست بتاحتنم الراجل والراجل بيحتنم الست والكلام ده يقول لك الله ده في نوع من الدفئ الأسري وحاجات زي كده اي بني بيدخل شوف الأسرة يعني ساعاتك تلاقي الراجل كده اعلانياته خالص مالوش في الحاجة الست بقى هي اللي بتتفق داخل الراجل عشان يخطب طيب الستة اللي تقول له طب ها تدفع مهر كام وتجيب غرفة الزفاف فين والنادي الفلاني والنادي العلاني لا انا مش عاجبني الم والراجل واقف يتفرج الناس العقلاء اللي بيفهموا يعني يطلع من البيت ما يدخلوش طالما السفتة اللي لها الكلمة والراجل ما كلمه كلمة يطلع يمشي ليه؟ لان إذا حصل خصام ما بينه وبين مراته فيما بعد مش هيلاقي راجل يكلم خلاص بازة العملية فأي واحد بيدخل هيشوف البيت شكله ايه فيقول له طيب يعني, إحنا يعني البنات البنت اللي انها إنها 23 سنة وخلاص على وش خطوبة طب حتى اجلي هذا القرار لحد بعد ما البنات تتخطب أبدا مصر إنها تطلق أعمل إيه قلت له والله اعرفش انت يعمل ايه حاول تستضيها وحاول تخلي أهلها كده يلفوا عليها وشوفوا إيه المعنى المهم الست اثرت على الطلاق الراديو الغاب عني حوالي شهر كده وبعدين جاي لي برضو إيه ووشه برضو مغتم كده ومهموم قال لي طلقت يدو انقضت العدة في حوالي شهرين ونص كده وإذا بها تتزوج أعز اصدقائه ليه كان عامل إيه الراجل ده بقى سايب المسألة يا سادا حمدع ما يجي فلان دخليه وأمه بالواجب وهات يا شيء قهوه يا بسبوسة مش عارف إيه الكلام ده وقدمي حاجة ورا حاجة ورا حاجة وتتسهر معاه والكلام ده لحد ما يجي فكان البيت عامل زي القهوه كده تستقبل أصحابه ممكن يجي الرجل لوحده تقعد بقى هي تخدم عليه تجي بالقهوة ومشعب وقعدين طبعا يعني لقينه ولا تغدين لازم تبقى ظريفة وخفيفة و... ودايما مبتسمة وكلامها رقيق والكلام ده وبتاع الكلام ده أخلص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما خلى رجل بمرألة كان الشيطان وثالثة هما خلص بدأت العلاقة تتوتط بينهم بدأ يشتكي بقى ها بدأ يشتكي ايه والله هي تقول والله زوجي والله معكش زي الاول وتغيروا ومش عارف اخلاقه اللي تغيروا والله انا مراتي كده انا مراتي معرفش اللي قلبها بقالها مده كده مقلوبه والله محتار اعمليه ومش عارف ايه بتاع انا والله انا كببناه وافق شنو انطبقه طب ما خلص انت تخلص منها ونتخلص منه ونتزوج وقد كان اللي جاي للراجل فعلا انا حسيت ان وشه زاد عشرين سنه في السن عجوز شيخ يعني عجوز ده الست شيخ كانه شيخ كبير مع ان كان وشه ناضر يعني في نضره وشه حمار ببياض كده وتحس ان هو كده يعني ابن ناس يعني فجاي لمهتم بقى وقال لي تصور تزوجت اعز اصدقائي قلت له خلاص عوضك على الله او بعدين اديته بقى الدرس يعني لاني ما كنتش اعرف في المرة الأولى لماذا المراه تطلب الطلاق فلما قلت له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا وقلت له ما ينبغي ان يقال في مثل هذه الظروف يعني بعد اربعه اشهر او خمسه تقريبا جاءني مره اخرى كان انقطع عن المحل جاءني مره اخرى وقال لي انه طلقها وتريد ان ترجع فما رايك قلت له والله انا ما اعرفش انت ايه رايك انت ما أنا مش عايز أتكلم أنا, أنا يعني لو وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم لو مثلا وضعت في هذا الموضع ما عنديش خيارين مش غير خيار واحد اطلقها وكاني حكم علي بالاعدام إن شاء الله يكون منها متولد أنا ما اقدرش اقول له هذا الكلام لأن في واحد ممكن يعيش بغير كده أنت هتديله له طبيعتك ليه خد منه وديله تقول له إيه رأيك قال لي والله أنا محتار أقول ما قاله أنا محتار وترخص رجعها يا أخي خلاص ليه لأن في واحد يتبقى المسألة محسومة عنده لمحتار ولا العطار لا يغلص على طول مرارته متستحملش الحديوتة دي وفي واحد مرارته ممكن تستحمل المسألة وطول خلاص رجعها رجعها بس أرجو أن تتعلم من هذا الدرس فشوف يعني لما إنسان يوسع باب المعاذير ويقول لك يا أخي ما تبقى سايق الظلم يا أخي ما تبقاش للأفكار السودة دي ماشية في دماغكم والكلام ده هو, هو كل حياتكم جنس واحد قال لي مرة كده لما بقوله الشيطان السالسة هما والكلام هو أخطر ما تركته بعدي في التاتة الأضرع الرجال من النساء قلت له يا ابني ذي احاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش كلامي أنا يقولوا انتوا كده أفكاركم كده ما بيخطرش بالكم إلا السوء والسيئات والكلام ده اهو ده اللي يوسع باب المعاذير ده باب الدياف يعني فشوف يعني اذا لما جاء العذر بعد الغيرة لبيان كمال الله سبحانه وتعالى ومجده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 لي ولكم وللحديث بقية ان شاء الله ان جمعنا الله مرة اخرى بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته